إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور دمم تو انظرت يا ان يبل ما ضر وان كبير ربك كَمْ فِسَنَ وَكَفَعَدَ لَك فِي أَي صُورٍ مَا شَاءَ رَكَبَ كَلَّا بَلْ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 الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَاءِ يوم لا تنق نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن الله بسم الله الرحمن الرحيم 118. <تصفيق> الذين إذا اكتالوا على الناس يستوحون 119. وإذا كانوا